ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ح للعلوم ي الاسلاميه له م اسماء في ا ل الله ت وما ا في أ ر ض و ا ل ع العظيم ل ي تكاد ا ل س م ا ا و ت ت ي ف ن من ف ق ه ى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 شركه ا ل ي ه م بوكيل و ك ذ ل ك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ق ر آ ن ع ربحيه ي ذ ر أمة ا ل ق ر ى و م ن ح و ل ه ا و ت ذ ر ي و م ا ل ج م ع لا ر ي فيه فريق في الجنه ة وفريق وتنذر يوم في ف السعير غيب الجمع لا فريق في الجنة وفريق في السعيد و و س و ع ه النابلسي ي ش ء ل ل ا ل م و ن م ا ل ه م من و ل ي و ل ا نصير أ م اتخذوا من دونه و من أ ل ي ا ء الولي ا ل وهو يحيي م و ت ى و ه و ع ل كل ى شيء قدير و م ا ا خ ت ل ف فيه ت م م ن شيء فحكمه إلى ا ل ل ه ذ ل ك م ا ل ل ه رب ع ل ي ت و ك ل ت و إ ل ي أنيب ه ف ا ط ر ا ل س م ا و والأرض ا ت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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين والذي إليك من ما وما نوحا أوحينا وصينا وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما أبي ب ي إ ر ا ه موسوعه م و ى ي النابلسي و للعلوم ا ل ا ع ل ا م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ويهدي م و ل و ع ه ا ل ن ر ب ك إ ل ى أجن م س م ى ل ق ض ي بينهم و إ ن ا ل ذ ي ن أ و و ر ث ا ا ل ك ت ا ب م ن بعدهم ل ف ي شك م ن ه مريب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 الله لطيف بعباد ه يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث ا ل آ خ ر ة ن ز د له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ن ؤ س ه منها وما له في ا ل آ خ ر ة من نصيب أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا ك ل م ة الفصل نقضي بينهم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 ومن ََ يقترف ََِْ ح َ س َ ن َ ة ً ن َ ز ِ د ْ له َُ فيها َِ حسنا ًُْ إ ِ ن َّ الله ََّ غفور ٌَُ شكور ٌَُ أ َ م يقولوا َُ نفترى ََ ع َ ى الله َِّ كذبا َ فان َ إ شاء الله ُ يختم َْ على َ قلبك َِْ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آ ي ا ت ه الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح ف ي ض ل ل رواكد على ظهره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 ف ي ت موسوعه من شيء ا ل د ن ي ا وما عند ا ل ل ه خ ي ر وأبقى ل ل ذ ي ن آ م ن و ا ع ل ى ر ب ه م ي ت و و ك ل ن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 و أ م ر ه م شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إ ذ ا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها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 على الذين موسوعه ن ن ا ل النابلسي غ ي ا للعلوم ه م ذ ا ب أ ي م ل ن إن صبر وغفر الاسلاميه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 وقال الذين آ م ن و ا إ ن الخاسرين الذين خسروا انفسهم و أ ه ل ه م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا إ ن الظالمين في عذاب مقيم م وما كان ل ه له م و س ب ع ه ا ل ر ب ك م م ن ا ب ل أن ي ل ل ي ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ك م س ن ن ك ي ى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 م و ي ر س ل ر س و ل فيوحي ب إ ن ه م ا يشاء إ ن ه ع ل ي ح ك ي م و ك ذ ل ك أ و ح ي ن الاسلاميه إ ي ك ر كنت اسماء الله ا ل إ ي م ا ن ولكن ج ع ل ن ا ه ن و ر النابلسي ن وإنك ل ل ع ا و م الاسلاميه